موقع رياض القرآن يقدم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 تخذ إلى ربه مآبا أبا إن عذابا قريبا إن أذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا